توقفنا أمس يا أبي عندما كان مولانا الإمام القرطبي يشرح المسألة الثانية من الآية الرابعة والستين بعد المئة من سورة البقرة حول قوله تعالى واختلاف الليل والنهار نعم يا ولدي فماذا تذكر مما قاله الإمام في هذا الشأن؟ أذكر أن الإمام فسر اختلاف الليل والنهار بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم وأورد أيضا ما قيل من اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمه والطول والقصر ثم قال إن الليل جمع ليلة ويجمع أيضا على ليالي وليال ودلل على ذلك ببعض أبيات من الشعر بارك الله فيك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل اللقاء مع إمامنا فهيا بنا إلى الكتاب الجامع والإمام القرطبي. لا رأي. السلام. عدد خلقه نفسه عرشه ومداد كلماته. ولا حول ولا ونستكمل ما كنا نقوله يا إخواني. فنذكر أن ابن فارس قال في المجمل. ويقال إن بعض الطير يسمى ليلا ولا أعرفه. والنهار يجمع نهر. وأنهرة وقال احمد بن يحيى ثعلب نهر جمع نهر وهو جمع الجمع للنهار قال الشاعر لولا فريدان هلكنا بالتمر فريد ليل وفريد بالنهر وقال ابن فارس النهار معروف والجمع نهر وأنهار ويقال إن النهار يجمع على النهر والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ورجل النهر صاحب نهار ويقال إن النهار فرق الحبارة وقال النضر بن شميل أول النهار طلوع الشمس ولا يعد ما قبل ذلك من النهار وقال فعلب أوله عند العرب طلوع الشمس قال أمية بن أبي الصلد والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد وقال عدي بن زيد وجعل الشمس مصرا لا حفاء به بين النهار وبين الليل قد فصل وأنشد الكسائي إذا طلعت شمس النهار فإنها اماره تسليمي عليك تسلمي وقال الزجاج في كتاب الأنواء اول النهار ذرور الشمس وقسم ابن الأنباري الزمن ثلاثة أقسام قسما جعله ليلا محضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقسما جعله نهارا محضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبها وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما رواه ابن فارس في المجمل ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال لما نسلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالا أبيض وعقالا أسود أعرف بهما الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقتضى الفقه في الايمان وبه ترتبط الأحكام فمن حلف الا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس حنث وعلى الأول لا يحنث وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في ذلك والحكم وأما على ظاهر اللغة وأخذه من السنة فهو من وقت الإسفار إذا اتسعى وقت النهار كما قال الشاعر ملكت بها كفي فأمهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول خرجه النسائي وسيأتي في آي الصيام إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة يا إخواني قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر الفلك السفن وافراده وجمعه بلفظ واحد ويذكر ويؤنث والفلك المفرد مذكر قال تعالى في الفلك المشحون فجاء به مذكرا وقال والفلك التي تجري في البحر فانث ويحتمل واحدا وجمعا وقد قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فجمع فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر وإلى السفينة فيؤنس وقيل واحده فلك مثل آسد وأسز وخشب وخشب وأصله من الدوران ومنه فلك السماء التي تدور عليه النجوم وفلكت الجارية استدار سديها ومنه فلكة المغزل، وسميت السفينة فلكا لأنها تدور بالماء أسهل دور ووجه الآية في الفلك تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها وأول من عملها نوح عليه السلام كما اخبر تعالى وقال له جبريل اصنعها على جؤج جؤ الطائر فعملها نوح عليه السلام وراثه في العالمين بما أراه جبريل فالسفينة الطائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في اعلاها قاله ابن العربي المسألة الرابعة هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد ومن السنة حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام أخرجهما الأئمة مالك وغيره وفيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا له انا نركب البحر وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين وقسم المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها فسهل الله سبيله بالفلك قاله ابن العربي وقال أبو عمر وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر وهو للجهاد لذلك والقرآن والسنة يردان قوله الا ان بعض اصحابنا من اهل البصرة قال انما كره ذلك مالك لان السفن بالحجاز صغار وان النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها وكان الطريق من المدينة الى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك واما السفن الكبار نحو سفن اهل البصرة فليس بذلك بس والاصل ان الحج على كل من استطاع اليه سبيلا من الاحرار البالغين نساء كانوا او رجالا اذا كان الاغلب من الطريق الامن ولم يخص بحرا من بر فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا العبادة والتجارة فهي الحجة وفيها القسوة إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا يشق وآخر يشق عليه ويضعف به فالأول ذلك له جائز والثاني يحرم عليه ويمنع منه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك المسألة الخامسة أن البحر إذا أرتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب إن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم والذين يهلكون فيه محصورون المسألة السادسة قوله تعالى بما ينفع الناس أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم وبركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا وقد قال بعض من طعن في الدين إن الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك فقيل له في قوله تعالى بما ينفع الناس صدق الله العظيم لقد لفت نظر أبي قول الإمام إن البحر إذا أرتج لم يجز ركوبه فماذا يفعل الإنسان إذا كان قد ركب البحر وهو هادئ لا يطرب ثم اضطرب وأرتج بعد ذلك أثناء سير السفينة ليس أمامه حينئذ إلا الدعاء يا ولدي وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله المسافر حين يركب السفينة ليكون أمانا له من الغرق بإذن الله وما هو ذلك الدعاء يا أبي؟ هو ما رواه ابن السني عن الحسين عن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ويقولوا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون هداك الله إلى طريق الخير يا ولدي ونلتقي غدا إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن